د ا فكان قابق س ي ن أدنى أو فأوحى إلى عبده إلى م ا أوحى م ا كذب ا ل ف أفتمارونه ؤ ا ما د رأى ع ل ى م ا يرى و ل ق د رآه نزلة أخرى نزلة عند س د ر ة ا ل م ن ت ه ى عندها جنة وإذ شركه الهدى ش ر ل ق دعويه رآ غير ربحيه ذات مضمون م ا ت الثالفة الأخرى ل ك م ا ل وله ل ذ ك ر ا أ ن ع ى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 ولقد جاءهم من ربهم الهدى أ م ل ل إ ن س ا ن ما ت م ن ى فلله ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى وكم من ملك في السماوات لا تغمي شفاعتهم شيئا إلا م ن بعد و ي و ع ه ا ل ل ل ه م ن ي ش ا ء ويرضى إن ا ل ذ ي ن ل ا ا يؤمنون ب ل آ خ ر ة ل ي س م و ن ا ل م ل ا ئ ك ة س م ي ة ا ل أ ث و م ا ل ه م من علم ي ت ب ع و ن إلا الظن وإن الظن لا يغني لا موسوعه ن الحق ش ي ئ ر ض عمن النابلسي ع ذ ك ر ن ر د إ ل ل ا ل و م الاسلاميه ن ربك هو أ ع ل موسوعه بمن ضل ع ب ي ل ه ه و أ ل ل ل م بمن اتدى و م ا في ا ل س م وما ا ا الأرض ا و ت في ليجزي ي ذ ن ا و ا ب م م ا ع ل و ا و ي ج ز ي ا ل ذ ي ن أحسنوا ا ب ل ح س ن ا ل ذ ي ي ن ن ج ت ب و ن كبائر ا ل إ ث م و ا ل ف و ا ح ش إ ل ا ا ل ل م م ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى أ ع ن د ه علم الغيب فهو يرى أ م لم ينبا بما في صحف موسى و إ د ر ا ه ي ما الذي وفى أ ن لا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى و أ ن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء ا ل أ و ف ى و أ ن إ ل ى ربك المنتهى و أ ن ه هو اضحك و أ ب ك ى و أ ن ه هو أ م ا ت و أ ح ي ا و أ ن ه خلق الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى م ن نطفة تنى إذا و أ ن ع ل ي ه م نشأة النابلسي أ أ خ ر ى و ه هو أغنى وأنه أغنى للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ل م ا و ح م ن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 أ ف موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ج د و ا ل ه و ع ب